وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ واليت وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ لَا مَنْزَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيت ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسناعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات لخلاق ولا هواء ولا دواء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع اللهم إنا نعوذ بك من قول لا يسمع ومن عمل لا يوفع اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم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 وذهابه مومنا أمير المومنين اللهم وفقه لما تحبه وترضاه اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اللهم اجتنابه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 فَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ